ये बोल लो बोलती ओ रिं أقوم الله منه هو المؤمن حفي يا اي الذي أسألوا عنها حين يمثل القوى والله هو العظيم All uh right. -huh. Uh -huh. oda الذين كفروا يفعلون O Orada... izdə وما ما هو في دنياها فؤا ما انا Yeah!